مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم العسر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أَبْوَابَ السماء بماء منهمر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 فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا الْقُرْآنَ للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوط بالنذر إِنَّا أَرْسَلْنَا عليهم حاصبا إِلَّا آلَ لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر